هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان وارفع برأسك عاليا أشرق فثمة حسنيان أرتال موكبنا سرات يا عاشق الحور الحسان وارفع برأسك عاليا أشرق فثمة حسنيا.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 هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح اماني الامان شيشان تفضحه العدا والقدس ترزح في الهوان اقدم فلا نامت إذن رغم القضاء عين الجبان افغان تفضحه العدا والقدس ترزح في الهوان أقدم فلا نامت اذا رغم القضاعين الجبان رغم القضاعين الجبان رغم القضاعين الجبان ترج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح اماني الأمان ترج الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى واطرح اماني الامان واجعل ولاءك للاله سبيل عز لا يهان والعزم يهتف بالعدان الكل فان الكل فان واجعل ولاءك للاله سبيل عز لا يهان والعزم يهتف بالعداء الكل فان الكل الروح ريح عاصف ودم الفدا سيل عوان الروح ريح عاصف ودم الفدا سيل عوان في الشهاده هذا طريقك للجنان جدد مواثيق الهدى وطرح أمانيا الأماد ترجو الشهادة فاقترب هذا طريقك للجنا جدد مواثيق الهدى واطرح أمانيا الأماد ترجو الشهادة فاقترب هذا طريقك للجناد جدد مواثيق الهدى واطرح أمانيا الأماد